الطراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مقصده الله أكبر الله أكبر ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا لك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرغت فأصبح وإلى ربك فارغب